بسم الله يرام ما نصل في النوع الكافرون إنها ما من شفيع إلا من بعد إنه للكم الله ربكم أفلا تذكرون إلَيْهِ مَوَجِّهُكُمْ جَمِيعًا وَعَلَّمَ اللَّهُ خَلْقًا إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَالِقَةَ ثم يعيده إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا خالحات بالقصف والذين كفروا لهم شراب من خمي وكانوا يكفور هو الذي دول الشنف وردد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا يفصل الآيات لقوم يقلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله مَا هَٰؤُلَاءِ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ لِقَوْمٍ يَصْدُرُونَ إِنَّ النَّبِيَّ لَا نا لقا dong um. فلما كشفنا عنه ذره مر وكأن يدعونا إلى ظر مسته ولتجين من مسترسين معك أنه يعملون ولقد أهلتنا قابلين في رَبَّانِكَ كَانَ خَزِينًا وكيف تعملون وإذا تتلى ما يكون لي أن خول في القاعينا لي لا تغصلون فانا تسمع لول فمن اظلم من من سارا عنه ذلكذب او إنه لا يفلح المجرمون ويغبدون ça fro سبقت Bi que la con conclu bay si ويقولون له. <تصفيق> وقابوا الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئة جزاء سيئة لیه yeah, چه يَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَسْرَفُوا فِي الْمَعَاصِي فذيلنا بينهم وقال شركا فك فاع بالله شهيداً بيننا وبينك، فك فاع بالله شهيداً بيننا وبينك. أخادتكم لغافلين هناك تغلو كل نفس ما أكلفت وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَسْطَ وَضَلْ عَنْهُمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ هناك تبرو كل نفس ما أتلفت. يا رب وَقَالَنَّ مَا جَاءُهُ يَسْرٌ ۚ وَلَمْ وسيكونون الله فقم أفلا تتقون فذلك الله لهم الحق فماذا بعد الحق إلا الضيال ذلك خط خط كلمة ربك عن الذين فسقوا أنفسهم. ثم يعيده قل الله يبدأ الخلقة يعيده فأنا تؤفتوا I و ايون تبا ام من ما يعني ذي الله ان تحسون وما يتبع أكثرهم إلا ظن إن الظن شيئا. إن الله عليم بما يفعلون. وما وتفسّل الكتاب لعريبه في. وَقُتُلُوهُمْ مِنْ حَيْثُ وَقَطَعُوا السَّبِيلَ بَلِ الْعِبَادَةُ بِمَا لَمْ يُخْلِقُوهُ بِعَيْنِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأُوِيلُهُ كذلك كذب الذين من قبلهم كيف كان عاقبة الظالين؟ ومنه وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ وَإِنْ جَنَبُكَ فَقُلْ لِي أَمَاضِي وَلْقُمْ مَا ومن من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ ارْجُرْ إِلَيْنَا أَفَأَنْتَ تَذِلُّنَا وَهُوَ كَانَ من قل لي وربي إنه لحق ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لفتدت به وأسرهم ندامة لما باینا و قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير والآباء <تصفيق> عيد <تصفيق> وما <مع> ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيام تكون في شأن وما تكلوا منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهوداً يَوْمَ يَغْضَبُ غَضَبُ رَبِّكَ مِنْهُمْ يومنا <تصفيق> دي الذي <تصفيق> يُعد Yeah. Burn on um, um, this ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإنك في رب wu wa ban Na من o you y Quan و ایزن